Al Yüma Üpil Lekum Tıybât, ve Tuğamul Lәzin Aütul Kitab Üpil Lekum, ve Tuğamukum Üpil Lәm, جَوَلِ الْمُعْصِنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُنَّ أُدُورًا إِذَا آتَيْتُمُنَّ أُدُورًا مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا متخذي أخدان